طيب ومن المسائل أيضا التي تتعلق بالمرور بين يدي المصلي مسألة المرور بين المأمومين هل يجوز أو لا يجوز أن يمر بين المأمومين هل يجوز المرور بين يدي المأموم أو لا يجوز قولان العلماء القول الأول أنه يجوز أن يمر بين أيديهم يجوز أن يمر الشخص بين ايديهم الحديث بن عباس عند الشيخين قال اتيت راكبا على حمار اتان وانا يوم اذا قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يعني بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف الحديث مشهور فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثان ترتعوا ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي فلم ينكر ذلك علي أحد وشاهدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يعني بمنى إلى غير جذاء فمررت بين يدي بعض الصف ثم قال في الأخير فلم ينكر ذلك علي أحد ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك هذا القول الأول أنه يجوز المرور بين يدي المأمومين لا مانع من ذلك وإنما التحريم يحمل على المنفرد وعلى الإمام فلا يجوز المرور بين أيديهم يكون منفردا يصلي وأنت تمر بين يديه هذا حرام وهكذا أيضا المرور بين يدي الإمام حرام أما المأمومين أعني المرور بين يدي المأموم فهذا عند جمهور أهل العلم أنه لا بأس به وهذا قول الجمهور أي هذا القول الأول والقول الثاني أنه لا يجوز المرور بين أيديهم لحديث الباب لو يعلم ما من أن, بعين خير من أن يقف أربعين خير من أن يمر بين يدي المصلي عموم الدليل يدل على ما ذهبوا إليه والقون الثاني أنه لا يجهز المرور بين أيدين في حديث الباب وحديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديك أيضا فيه عموم كما ترى إذا كان أحدكم يصلي ولم يخص منفردا عن مؤتم ولا عن إمام فالحديث عام إذا كان أحدكم يصلي سوى كان مفردا أو مأموما أو إماما فلا يدع أحدا يمر بين يديه هذا حديث أبي سعيد سندل به على المنع أيضا منع المرور بين يديه المأموم وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد قال سفيان لا يعجبني ذلك يعني ماذا بين التحريم لكن قال لا يعجبني ذلك أنك تمر بين يدي المصلين من كان مأموما تشغله تحصل له شغل أنت رائح جاي،, جاي لا يعجبني ذلك والراجح قول الجمهور وهذان الحديثان مخصصان بحديث ابن عباس الحديثان اللذان استذل بهما الشافعية ورواية عن أحمد حديث الباب وهكذا حديثة بسعيد حديثة بجهيم وحديثة بسعيد خصصان والراجح قول الجمهور وهذان الحديثان مخصصان بحديث عباس محمولان على الإمام والمنفج لا على العمور دخلهم التخصيص لفظهما عام لكنهما عام مخصوصان دخلهم التخصيص بحديث ابن عباس فإنه كان يأتب الأتان أو ركب الأتان وكان يمر بين يدفق وما أكر عليه ذلك يمر بين المؤمومين وما أكر عليه ذلك والراجع والجمهور هذان الحديثان مخصصان بحديث ابن عباس فهما محمولان على الإمام والمنفرد لا على العموم لكن مع ذلك اذا وجد الشخص مندوها عن المرور فلا يمر فهو أفضل حتى لا يشغل المصلين ومن عباس كان غلاما رضي الله تعالى عنه هذا البلوغ صغيرا فاذا وجدته مندوها عن المرور لا تفعل لا تفعل هذا الشيء ففيه شغله للمصلين ايه شغل لهم الحق ربما ينظروا يريد تعرف عليكم من أنت المارد يحين هذا وهذاك كذلك واشغلت الناس وبعضهم ربما يرى أنه لا يصلح له المرور ويدفعه يدفعه في تشغله في صلاته في صلاته بعضهم ربما شافعي شافع يرىك تمره ويدفعه ويلا مصارعه في الصف وانت تقول يا أخي هذا الجوز انت منتفقين ما تعرف حديث معباس مع يلا بعد ذلك بينهم شيء مثل الحرم يريد مرته يقول له انتبه مد يدك ولك يا اخي هذا حرم حرم حرم حرم حرم مثل غيره لا حرم حرم وخلاص بس عنده هو نزاع انا شرطي شرطي احيانا ابتلى به ولما شطت اجلب التيسير لا يقل لهم اللهم سلم وسعف اذا رايت انك ما تستطيع هذه امور وهذه احسن لك تبتعد في صلاتك فذهب لك مكان آخر في الحرم غير المكان المزدحم أما إذا صليت المكان المزدحم تتعب تتعب أن تصد الناس وربما تمر مرأة فتقطع صلاتك على الصح الأغوال كما سيأتي فهذا هو الحاصل أنه يجوز المرور بين يدي المأموم ولكن لأولى أن لا يفعل لأن فيه شغلا له وأما من حيث الجواز يجوز ليأثن بمروره فالحاصل أن سترة المأموم سترة لمن خلف أو سترة الإمام سترة لمن خلفه وقد بوّب البخاري بهذا الأقل وإن كان الحديث لم يصح فيه سويد بن عبد العزيز ضعيف ولكن هذا هو الحكم عليه أن سترة الإمام سترة للمأموم سترة الإمام سترة للمأموم وقد بواب البخاري على هذا بهذا اللفظ سترة الإمام سترة لمن خلفه سترة لمن خلفه وجاء حديث بهذا اللفظ عند الطبران في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف هذا هو بالنسبة هذه المسألة المرور بين يدي المأمومين الصحيح من الظالم وهذه الجمهور أن المار لا يأثم وأن المرور جائز والأولى أن يمر للشغل الذي يحصل للمصنين بسبب مرورته وأيضا لما جاء بهذا الحديث الضعيف أن سترة, سترة لإمام سترة لمن خلفه والحكم عليه عند جمهور أهل العلم ستنة لمن خلفه كان الصف الذي يليه أو ما عد ذلك من الصفور وبعضهم يقتصر على أنها ستنة لمن خلفه فقط سترة الإمام ستنة لمن خلفه فقط وأما الصف الذي بعد الذي خلفه لا يصلح أن يمر بين يديه لا يصلح أن يمر بين يديه والصحيح أن جميع الصفور التي خلف الإمام فسترة إمامهم ستر لهم سترة لهم كان الذي خلفه مباشرة أو الذي بعد ذلك هذا هو الصحيح ومنهم من يقتصر عن على الصف الذي خلفه فقط هذا الذي سترت الإمام وبعضهم يعمم الحكم يقول الإمام سترة لمن خلفه الإمام سترة لمن خلفه وهذا فرق بين اللقظين يعني الإمام معنى سترة الجميع كلهم الذين هم خلفه سترة لهم لكن لغض الحديث ضعيف جاء بهذا سترة الإمام سترة لمن خلفه قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوكا عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم حديث عائشة أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي برقم خمسمائة من طريق أبي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فذكرته أنها قالت فذكرت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أزوة التأبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل هذا تخرير الحديث أما بالنسبة لما يتعلق مسائله المسألة الأولى المجزئ من السترة مقدار مؤخرة الرحل لحديث الباب المجزئ من السترة مقدار مؤخرة الرحل لحديث الباب وهكذا جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب ويقني من عن ذلك مثل مؤخرة الرحل أو يقي ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ويقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل فظاهر هذه الأحاديث أن المجزئ مع القدرة طولا مثل مؤخرة الرحل وأما دون مؤخرة الرحل فلا يجزئ فبعضهم ربما يفعل خطا كما سيأتي معنا أن هذا لا يجزئ فهذا اللي الذي يقضي القطع مثل مؤخرة الرحل وبعضهم ربما يفعل شيئا يسيرا يفعل هذا الكوم أو باترية في الشاف الصغير هكذا فيجعله سترة هذا ما يجزئ فلابد أن يكون المجزئ مثل مؤخرة الرحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وهكذا أيضا جعل بهريرا بنحوه عن غيرهما قال مثل مؤخرة الرحل سئل عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل هذه سترة المصلي وفي هذا الحديث الذي في مسلم ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل فعلى هذا لا يجزئ إلا هذا واختلف العلماء في قدر المؤخرة قدر مؤخرة الرحل كم هذه كم تقدر دراع اقل من دراع فعن إمام أحمد أنه دراع فعن إمام أحمد أنه دراع الدراع وهو مذهب الأحناف وهو قول عطاء أيضا وهو مذهب الأحناف وهو قول عطاء قال عطاء كما في سنن أبي داود في مؤخرة الرحل قال دراع فما فوق دراع فما فوق مؤخرة الرحل والذي يلاحظ المؤخرة حق الرحل يرى أولئك الذين يركبون البعير مؤخرة الرحل نحو هذا تزيد قليلا وتنقص قليلا نحو الدراع وقريبا من الدراع ربما زادت قليلا وربما نقصت قليلا على اختلاف بين الناس في وضع مؤخرة الرحل التي يتكي عليها التي تكون مؤخرة ويتكي عليها الراكز على اختلاف فيها فهي قريبة من هذا نحو دراع وعن أحمد أيضا وهو مذهب الشافعية والمالكية أنه قدر عطم الدراع بإخراج الكف يخرج قدر عظم الدراع هذا دون الكف وهذاك مع الكف دون الظول الأول وعن أحمد رواية وهو مذهب الشافعية والمالكية أنه قدر عطم الدراع بإخراج الكف من اليد يخرج الكف من الى ال... يعني اليد خال... الكف خارج ويكون المقصود هو عظم الدراع هذا عظم الدراع هو مؤخرة الرحم مؤخرة الرحيم والأظهر كما قرر ذلك الموفق, الموفق ابن غذابه أن هذا إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد والأظهر كما قرر ذلك الموفق ابن غذابه أن هذا إنما هو على سبيل التقريب لا عن سبيل التحديد وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل أي سواء كان ذلك ثراعا فما فوق أو فما دونه بقليل لا حرج بذلك وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل أي سواء كان ذلك ثراعا فما فوق أو فما دونه بقليل لا حرج في ذلك بدليل اختلاف مؤخرة الرحل طولا وقصرا بدليل اختلاف مؤخرة, مؤخرة الرحل Оلك طولا وقصرا فتار تكون ذراعا وتار تكون أقل منه فتار تكون ذراعا وتار تكون أقل منه فما قارب الدراع أجزأ الاستتار به فما قارب أجزاء الاستثار به والله أعلم هذا إن شاء الله الذي يظهر أنه لا ينقص المصلي أو ينقص المصلي عن هذا التحديد الذي حدده رسول الله كمؤخرة الرحل وهذا على سبيل التغريب من النبي عليه الصلاة والسلام سوى زاد على سوى كان هذه المؤخرة مؤخرة الرحم دراعا أو نقصت قليلا فما يضر إن شاء الله أهم شيء يستتر بما قارب هذا نحو الدراع بما قارب الدراع ولا ينقص كثيرا فلذلك تجد خلافها للعلم فمنهم من يقول هو عظم الدراع هذا دون الكف ومنهم من يقول الدراع مع الكف وهذا الخلاف بسبب الاختلاف أو بسبب ما يحصل من الخلاف مؤخرة الرحل فتارة تزيد وتارة إيش وتارة تنقص هذا شيء يلاحظ عند البدو هؤلاء الذين يتخذون البعيد فربما تكون نحو الدراع وربما تكون دون, إيش دون الدراع هذه المؤخرة التي يجعلها خلفه فهذا الذي قرره الإمام الموفق رحمه الله بن قدامه هو الصواب أن نساء ذكر هذا على سبيل التقريب لأن مؤخرة الرحل تختلف تختلف فمنهم من يجعلها دراعاً ومنهم من ربما أنقصها قليلا أنقصها قليلا فهي ليس سواق ماهم كلهم متفقون يجعلها ذراع أصحاب الهالي الأجمال يعني البعيد ماهم كلهم بعضهم جعلها ذراع و toastedهم ينقص قليلا فإذا هذا على سبيل التقريب لا عن سبيل التحديد فجعلها قريبة من ذراع إن كانت ذراعا الحمد لله قد أتيت على المقصود وإن نقصت قليلا لا يضرك. إن نقصت قليلا لا يضرق لما سمعت من كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى وهو أن مؤخرة الراحل طولا وقصرا تار تكون ذراعا وتار تكون أنقص قليلا تار تكون أنقص قليلا فعلى هذا الشخص تحرى مؤخرة الرحل هذا الشخص أما يتقشين يسيرا بعضهم يقول هذه سترة هذا ما هي مؤخرة الراحل هذا يتكع لي هذا الراكل يجعلهم آخر يتكع ليها يجعوا ظهرها صحيح أن يجعوا ظهرها يصلحه تأخذ شيء قريب من هذا الذي ذكره الأئمة رحمه الله تعالى وأما حديث الخط فلم يثبت كما سيئت إن شاء الله الكلام عليه أنه يكفي لو خط في السترة هذا سيئت إن شاء الله الكلام عليه هذا بالنسبة لطول السترة وأما بالنسبة لعرضها سيئت الكلام عليه غدا ان شاء الله عرض السترة كم يكون عرضها هذه السترة التي يتخذها المصلي عرفنا الطول كمؤخرة الرحل كما جاء التنصيص على ذلك بقي معنا العرض يأتي إن شاء الله الكلام عليه قال بعدما صليت وجد مذي فما حكم ذلك الأصل هو الطهارة فإن لم تكن متيقنا أنه خرج أثناء الصلاة فالأصل هو الطهارة فإن تيقنت أو غلب على ظنك أنه في أثناء الصلاة خرج فإنك تعيد الصلاة تعيد الوضوء وتعيد الصلاة وهناك غرائل ربما يعرف بها كن يابسا صليت فإذا به يابس الأسيمة كان غريبا من الصلاة فهذا يحمل عنه عن قبل الصلاة وإذا كان رقبا فهذا يحمل عنه في ثلاث الصلاة وأثناء الصلاة خرج وإن لم يتبين لك لا ذا ولا ذا وما فيه هنا قرائل فالأصل هي الطهارة ولا ينتقل عن هذا إلا بيقين وأنت صليت على يقين الطهارة فلا تنتقل عن يقين إلا بيقين فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة هذا الحديث من أدلة اليقين وأن الأمر الذي دخل عليه دخل فيه شخص متنبسا به وتيقنا منه لا يخرج منه إلا بيقين وإذا دخل في شيء وهو يعلم أنه على خلاف الطهارة فلا ينتقل عن, الطهارة عن عدم الطهارة إلا بيقين سواء كنت على الطهارة أو على غير طهارة فإذا كنت على أن الأصل أنك على غير طهارة ثم شككت في الطهارة فتبقى على الطهارة على عدم الطهارة وإذا كنت العكس أصل أنك دخلت على وضوه توضأت ثم شققت في الحدث فتبقى على الوضوء على الطهارة ولا تنتقل عن هذا الشيء واليقين لا ينزال إلا بيقين قال الصحيح أن من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوماً كانت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا الحديث لم يثبت انظر لنا ايش الباني فيه ده. براءتان من النفاق وبراءة من انظر هذا الحديث وهل يجوز العمل به هذا الحديث لم يثبت اذا كان لم يثبت فلا حيث العمل لا يعمل لكن يحرص الشخص على هذه الفضيلة عظيمة إدراك تكبيرة الإحرام ففيها فضل ولا شك أما حرصا على هذا الأجر هذا يحتاج إلى دليل يثبت به هذا الأجر يثبت به هذا الأجر غير هذا الذي ذكر الباني صحيح هو الذي يعرفه أنه ضعيف قاله نفس السلام حديث من س... السلسلة الصحيحة أربعين يوما من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبير الأولى كتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من هذا ومن أهل العلم من يضعف هذا الحديث فالحديث انثبت فنعمه وإن لم يثبت فهذا لا يستفاد منه هذا الأجر ولكن الفضيلة حاصلة إدراك الجماعة من أولها من ابتداء تكبيرة الإحرام لا شك أنه أفضل من فوات شيء منها والحديث هذا فيه كلام قال هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يصلي إلى سترة لا يجوز الصلاة خلفه من حيث الجواز يجوز خلفه فالسترة ليست من شروط صحة الصلاة وإنما هي من واجبات وليست من شروط صحة الصلاة قال الالباني يقول رحمه الله شبرا أو شبرين كما بينه بسنت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بهذا الحديث انه هذا الشبر او شبرين ياتي قليل الدرع ليس كذلك امم اوكي يعني انزل قليلا قال الحديث من صليه في مسجد أربعين لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ومنجا من العذاب وبرئة من النفاق وما يضعف هذا أنه ورد من طريقين يقوم يأحدهم وقعه نصف رفوعا وموقوف من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكمير الأولى كتبت له براءتان من النار وبراءة من النفاق يعني هذا اللفظ الضعيف هذا اللفظ الثاني صحيح والعلامة الأنفالي رحمه الله اللفظ الذي ذكر من صلى في مسجدي بقيد المسجد أربعين صلاة لا يفوته صلاة والحديث الثاني عام الذي صحيحه من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبير الأولى وزيادة في مسجدي هذا الضعيف ويؤيد ضعفه ما ذكره في الحديث الثاني قال ذكر المقيم فعلان الموقعين أن استعمال السلب بألفاظ أكره ذلك أو لا يعجبني يريدون به التحريم وذكر نقولات كثيرة يقولون لا يعجبني ويريدون به التحريم نعم هذا ومحتمل أنهم يريدون به أن الأولى خلاف هذا الذي ذكر هذا ربما يكون الصلاح الأغلب عندهم لا يعجبني لا ينبغي إلى آخر ذلك هذا لكن ربما يخرج عن هذا الاستعمال وهذا الصلاة عندهم لا مانع أن يستعملوه في عدم التحريم وأن الأولى خلافة قال هل القرورة حق الماء تعتبر سترة نعم الذي يظهر نعم من اتخذها إن شاء الله تكفيه كم جهة دل... ثلثين دراع هم؟ هم؟ قريب من ثلثين دراع صحة نعم إن شاء الله يرجى ذلك لا بس بها حيث الطول لا بس بها وتختلف قارورة الصحة منها ما هي كبيرة الكبيرة, الكبيرة هي هذه جيدة لا إشكال فيها لكن التي دونها الذي يظهر من من اتخذها إن شاء الله يرجى أنها صلى أنها تغني ها؟ ها مثل هذه ها. في واحدة أكبر من هذه لا يوجد في إشكال فيها وهذا يظن إن شاء الله يرجى أنها تستغل. لكن بعضهم يتخذ الكشار الكشار في أطول لا تصلح لسترها هذه المعروفة, المعروفة الحجم قال ضبط بعضهم و أخيرت رحل سكين الهمزة. كيف سينطق هذا الذي ذكرنا إن شاء الله من غير تشديد ذكر بعضنا مؤخرة مؤخرة الرحل من غير تضعيف من غير تضعيف ممكن يكون هكذا مؤخرة الرحل ومؤخرة ما أظنه يحتاج أن ينظر هذا الذي ذكرته هل عابوا مؤخرة وانتقدوا هذا لأن المقصد يتأخر الذي يتأخر من الشيء لكن مؤخرة هو الذي ذكرته والله أعلم نعم لأن المقصد الرحل هذا نفسه وما في مؤخرة رحل بالطمعيل كلام طيب لبخره الرحم الى موسى ونقول